بسم الله الرحمن الرحيم اف بغى الله ان تنحي حكمه وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا والذين اتيناهم الكتاب يعلمون انهم مورسلون من يظن مكذب الخط فلا تكونن من المفتريين وتمت كلمة ربك صدقا وعدنا لا مبدن لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر فكلوا مما ذكر رسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم أما تأكلوا مما ذكر رسم الله عليه وقد فصل لكم ما حظم عليكم إلا من ضربتم إليه وإن وأعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنا إن الذين يكشمون الإثم سيدزون بما كانوا يقترفون وما تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليونون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن يطعتم أوما كان بيتا فأحييناه وجعلنا له نورا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثاله كما مثاله في الظلومات ليش بخارج منها كذلك سجل للكافرين ما كانوا يعملون لكن أكامر وجر ليها ليمكروا فيها <تصفيق> وما يمكرون إلا لأنفسهم وما يشعون وإذا جاءتهم آية قالوا قالوا لن نؤمن حتى الله الله سَوَاءٌ جَاءُوا أَمْ شَاءَتْ سَيَصِيرُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَرَاحًا عِنْدَ اللَّهِ عَذَابًا شَدِيدًا وَعَذَابًا شَدِيدًا بِمَا كانوا شبكة ملامح